ذَرَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرْعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُفْضُونَ غَاشِيَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهِقُهُمْ ذِلَّةً